إذا الحرب شبت مشينا لها نخوض لضاها وأهوى لها فنحن لوبات ونحن لها وقود يضرّم إشعالها إذا الحرب شبت مشينا لها نخوض لضاها وأهوى لها فنحن لوبات ونحن لها وقود يضرم اشعالها سقينا السيوف دماء لها فسل امه الكفر ما نالها تحشد للروع انذالها وقد شتت الحق احوالها نقدم للساح ابطالها ونلباس للحرب سربالها ندك القناع وأطلالها ونقطع بالسيف اوصالها خيول تسابق خيالها وتنفي عن الدار خذالها تبيد المخازي وأرذالها وترقى النواصي لتغتالها إلى الخلد قمنا وسرنا لها نوم الحسانة وامثالها نتوق اشتياطا وحبا لها لنلقى الكراما ومن لها شرينا الجنانا وأفضالها عشقنا شذاها وسلسالها بتوحيد ربي سمونا لها ونرجو القبول فواها لها فواها لها فواها لها, فواها لها